الى مكان ايوه ايوه نعم العاميه موت أحمر لا تظنونها سهله لا تظنونها ولو كان تجريد المتابعه سهلا لما افترقت الامه الى ثلاث وسبعين فرقه والله الذي لا اله غير لو كان تجريد المتابعة سهلا انتم ترونه سهلا لانكم ربيتم على ذلك احمد الله سبحانه وتعالى واشكروه على ذلك واسالوه الثبات لكن والله الذي لا إله غيره من مغضي على مناهج مخالفة للكتاب والسنة أو حصل له بعض الجاه وعنده بعض الخطأ والتقصير فرجوعه إلى الكتاب والسنة صعب جدا ولذلك كما ترون كلما ظهر داعية في العالم الإسلامي زاد الإسلام ضعفا يا سبحان الله كل داعية اليوم يخرج في العالم الإسلامي يزيد الإسلام ضعفا ويفتح للأعداء ثغرا والله كل داعية ينبه الأعداء على ثغر في الإسلام ويقولوا انظروا انظروا أنتم تدبروا دعاة الكاسيد ودعاة القنوات الفضائية ازداد بهم الأمر شدة وازداد الإسلام بهم ضعفا ولا حول ولا قوة إلا بالله لماذا؟ لعدم تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث حذركم الله الفساد في المعاملات المعاملات من سياسة واقتصاد وتجارة وبيع وشراء وعلاقات دولية ونحو ذلك من أمور العالم الإسلامي فيها نقص شديد جدا بل إنك إذا تكلمت عن قضية من قضايا الربا أو قضايا البيوع في كثير من المجتمعات الإسلامية يعني يتعجب منك أشد العجب والله مرة من المرات صليت بحذاء اعزكم الله في معرض للكتاب في بعض البلاد الإسلامية وكنا نصلي على الأرض فصف الناس سرع يتفرجون صفوا سرا يتفرجون صالحهم وطالحهم ومتحذبتهم وكاسيتهم عاريتهم كلهم يتعجبون الله أكبر كيف تصلي بالحذاء ولما سلمنا على وإخوان قالوا إيش, تصلي... إيش هذه الصلاة كيف تصلون بالحذاء ما يعرفون جهل تام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى كثير من المعاملات في البيع والشراء في بلادنا ولله الحمد والملا نهضها الآن فيما يتعلق بالبنوك فيما يتعلق بمسائل البيع والشراء تحرير كثير من المسائل نسأل الله لهم الإعانة وإلا حذركم الله إذا انتشر الربا هلكت الأمة قال الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله فهذا الخلل الواقع يحكم بغير ما أنزل الله في كثير من بلاد العالم الإسلامي اليوم يعني تقام عقود على خلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤصل الامور في البيع والشراء والعلاقات الدولية على خلاف هذه الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدن الإسلام شامل الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبه اعلاها قول لا إله إلا الله وأجناها إيمانة الأبى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فهذا الخلل الواقع في معاملات كثير من المسلمين اليوم حقوق الوالدين حقوق ذوي القربى حقوق الجار هذه حقوق الأرحام حق المسلم على المسلم هذه أمور تسبب حفظكم الله ضعف وهوان لأن المؤمنين إخوة كما قال الله عز وجل الأمر حفظكم الله الرابع هذا الخلل الواقع في أخلاق الأمة قضية الأخلاق قضية المهمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم احاسنكم أخلاقا الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون فقضية الأخلاق وإصلاح الأخلاق والدعوة إلى إصلاح الأخلاق وفساد الأخلاق من أعظم أسباب ما حل في الأمة فالحرص على الأخلاق الفاضلة من أعظم ما يصلح الأمة ترك الأخلاق الفاضلة من أعظم أسباب ضعف الأمة هوانها ولذلك حفظكم الله قضية الأخلاق وضعف الأخلاق في, الام في الامه الكذب موجود والغش موجود والتدليس موجود بل إن بعض كبريات الفرق الإسلامية قد اتخذت التقيه والكذب دينا بل زعموا أن هذا هو دين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التقيه ديني ودين آبائي من لا تقيه له لا دين له وكثير من الدعاة اليوم يكذبون لله زعموا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كثير ممن هو ظاهر والصلاح اليوم يدعو ويكذب ويدلس يقول لمصلحة الدعوة نكذب للدعوة ديام سوق النفاق على أشدها إذا دخل بعضهم إلى ولي أمري مدح وأثنى وزكى إذا خرج من ولي الأمر وجلس عند الشباب شكم ولعن وفي البخاري أن عبد الله بن عمر سئل وقال ندخل على سلاطيننا ونقول لهم كلاما فإذا خرجنا قلنا غير الكلام الذي نقوله قال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استرزقوا أكلوا من السلطان وحصلوا جاها عنده وأكلوا من الشباب وحصلوا جاها عنده هذا بعض يتولى قيادة الأمة اليوم أحبة الفضل إذا كان من يقود الأمة مثل هذا الشكل نعوذ بالله منهم هل يمكن أن تصلح الأمة؟ بل والله تزيد رعفا وهوانا والعياذ بالله خامسها حزبكم والله التحزب والافترار وهذا التحزب والافتراء قديماً ليس جديداً وأول تحزب تلك الشرذمة التي خرجت على عثمان رضي الله عنه وقتلت عثمان رضي الله عنه ثم تسببت بتلك المقتلة العظمى للصحابة رضي الله عنهم ثم قتلت علي رضي الله عنه ولا زلنا نعاني من آثار تلك الشرذمة إلى يومنا هذا ولا زالت التحذب ولا زال التفرق على اشده إلى يومنا هذا بل كل يوم يخرج حزب وتخرج أحزاب كثيرة من هذا الحزب وكل يدعي وصل لليلى أو بليلى وليلى لا تقر لهم بذاتا فالتحزب والتفرق والتشلغم السادس حذركم الله وهو آخرها وقد أخرته متعمداً لأن كثيرا من الناس يقدمونه وحقه التاخير لأنه سبب متولد عن تلك الأسباب الخمسة ألا وهو العدو الخارجي نعم من أسباب ضعف الأمة وهوانها على الله وتشرذمها تسلط الأعداء عليها لكن الله عز وجل ما سلطهم علينا إلا لأيننا أتينا بتلك الأسباب الخمسة السابقة لما أتينا بتلك الأسباب الخمسة السابقة تسلط الأعداء علينا معاشر الأحبة وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ثلاث دعوات فاعطي اثنتين ومنع واحدة دعاه ألا يهلك أمته بسلة دعامة فأعطيه فلن تهلك الأمة بسنة بعامة ودعاه الا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها حتى يستبيح بيرتها فأعطاه ودعاه الا يجعل بأسها بينها فمنعه ولذلك لما صار بأس بعضنا لبعض أقوى من بأسنا على أعدائنا ضعفنا وهنا على الله عز وجل فتسلط الأعداء علينا فلا نجعل معاشر الأحبة الأعداء شماعة نعلق عليها أخطاءنا مو كلما تكلم مصلح عن الإصلاح إصلاح البيت المسلم إصلاح البيت من الداخل قالوا أمريكا تسلطت علينا أمريكا من ارسل أمريكا من سلط أمريكا اتعصي أمريكا الله كولا الله أقوى أمريكا يا احبتي قل أنتم أعلمون من الله من اكبر اذا قلت الله اكبر ايش معنى الله اكبر يعني الله أكبر من كل شيء قالوا لما قالوا لنا العزة ولا عزة لكم إيش قال النبي سيجيبهم قالوا الله مولانا ولا مولى لكم إيش أمريكا وإيش أوروبا وإيش بريطانيا أين الروم وأين الفرس وأين الوثنيون أماك صحام المسلمون في عشرين سنة عشرين سنة اكتسح المسلمون مع عشنا عبا دولة الفرس ودولة الروم ولكن لما كانوا مسلمين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم شونا ولينصرن الله من ينصره لا ينصر نفسه ولا ينصر حزبه ولا ينصر قبيلة إنما ينصر الله ولذلك هؤلاء الاعداء ما سلطوا علينا والله بقوتهم فقط والله ما سلطوا علينا إلا بضعفنا والله لو كنا مع الله لا يسلمنا الله عز وجل إلى عدونا ولكن تركنا الله نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم وإن العدو قوي نحن نقر أن أعداءنا اقوياء وأن أعداءنا عظام وأن أعداءنا عندهم قوة لكن أعداءنا أقوى الله الا الله أقوى يا أحبتي من أقوى يا أحبتي. الله أقوى يا أحبتي. الله سبحانه وتعالى أقوى إن الله لقوي عزيز ولا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى ينصر من ينصره لكن وين الذي ينصره الذي ينصر حزبه لا ينصر الله والذي ينصر جمعيك وجماعته لا ينصر الله ينصر الله من جرد نصره وغيرته وعقيدته وعمله ومعاملته وعبادته لله ولا همه أحد أبدا ولا همه نفسه أبدا فهذا حذبكم الله السبب حقه التأخير وهو مقدم عند كثير من الجماعات الإسلامية اليوم والله إن بعض ما أفسدته الجماعات الإسلامية في الإسلام اليوم أضعاف أضعاف ما أفسده الكفار ولذلك قتل عمر رضي الله عنه وقتل عثمان قتل عمر بايد المجوسيه ثلاثة أيام وجاء الخليفة الراشد عثمان ثلاثة أيام فقط لكن قتل حذلهم الله عثمان بأيدي مسلمة ثم حصل بعد هذا من التفرق والتمزق ولذلك هذا السبب حقه التاخير ونحن نرى للعدو قوه قوة لكننا نعلم ونوقن أن الله عز وجل أعلى وأعظم وأقوى منهم سبحانه وتعالى أما عوامل انتصار الأمة فهو موضوع كبير جدا أكبر مني حقيقة ولست باهلي أن أبينه ولكن أذكر ما نقلته عن العلماء لعلي أن أقدم ولو نقطة لنصرة هذه الأمة لعلنا ممن قال كلمة حملها عنه ونقلها عنه بعض المسلمين ونفعه الله عز وجل بها فتكون لنا وله وعلى كل مسلم دور لا بد أن يؤديه والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلفك الله عز وجل ما لا تستطيع ولذلك إياك أن يدخل اليأس قلبك الذي لا تستطيعه لا تكلفه اخي الحبيب الفاضل لا تكلف إنما تكلف ما تستطيع ولا يدخل الياس قلبك فمع هذه الأسباب كلها لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين طائفة منصورة لا يضرها من خبلها ولا من عاداها حتى يأتي أمر الله فتلمس صفات هذه الطائفة واسأل الله أن يجعلك منهم واسال الله الثبات أحد عشر سببا إن الله وتر يحب الوتر اذكرها لكم معاشر الاحبه باختصار طيب. خلنا عند الأذان الله. أول سبب أو أول عامل من عوامل نهضة الأمة الآن نحن نتكلم عن الآن عن هذا الواقع الذي نعيشه نريد أن نؤدي بعض حق الله عز وجل علينا بعض حق النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث أمته صلى الله عليه وسلم. ماذا يجب علينا الآن أول واجب علينا, أول واجب علينا التوبة النصوح وكثره الاستغفار نعم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة هذا الذي نحن فيه بلاء من الله عز وجل ذنوبنا من أعظم الأسباب سواء عقدية سواء عبادية سواء معاملات سواء اخلاق فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا التوبه النصوح اول واجب التوبه النصوح مع اشره الاحبه الاكثار من دعاء الله عز وجل لهذه الأمة في آناء الليل وأطراف النهار أن يرفع الله عز وجل بلاءه ومقته وغضبه عن هذه الأمة أن يكفي هذه الأمة شر نفسها وشر أعدائها وشر الشيطان الرجيم الاستعاذ بالله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار من الشيطان وحزبه الاستعادة لانفسنا والاستعادة لذرارينا والاستعادة لإخواننا آناء الليل واطراف النهار الاكثار من العبادة في هذا الوقت العبادة في الهرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة الي نتوب إلى الله عز وجل من التقصير في عباداتنا في أركان الإسلام الخمسة نتوب إلى الله عن التقصير في نوافل العبادات نتوب إلى الله عز وجل عن التقصير في الخلل في المعاملات في الخلل في الأخلاق قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما محمارا وجهه يقول الله أكبر أو سبحان الله ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن من يوقظ سوى هذه الحجرات حتى يصلينا حتى يصلينا وفي الحديث يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر له أجر خمسين قالوا منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم نتوب إلى الله من التساهل في هذا الدين يتوب الكبير والصغير والعام والخاص تب أنت إن رأيت الناس قد أقبلوا على غوية توب إصلاح نفسك أخي الشاب المسلم أخي المسلم أول هزيمة للعدو الشيطان أول هزيمة للعدو الكافر وحزبه والله الذي لا إله غيره يسعى الشيطان لأن يفسدك ويسعى العدو لأن يفسدك إذا أصلحت نفسك الآن كيف تجد يا حبيب هزمته ولا ما هزمته يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تب إلى الله ارجع إلى الله والله بتوبتك ورجوعك إلى الله والله يتوب أقوام وترجع أمم. والله إن الأب في بيته والله جربنا هذا الأمر مرارا وتكرارا اي تساهل في دين الله مباشر يؤثر على الأبناء يؤثر على الإخوان يؤثر على الوالدين يؤثر على الذريه مباشرة واي توبه ورجوع والتزام وعماره هذا الوقت بطاعه الله والله يؤثر والله ان خروجك من بيتك الى الصلاه والله سيصلي بصلاتك اقوام والله اذا قلت الصلاة، اخواني سيصلي بهذه الكلمه اقوام والله إذا قلت اتق الله سيتق الله بهذه الكلمه اقوام ولذلك التوبة النصوح عندنا تقصير والله ما تسلط الشيطان علينا إلا بالتقصير أذكار الصباح والمساء مثلا أعطيكم نفاء أذكار الصباح والمساء كثير منا لا يحفظها فضلا عن أن يقولها كثير من زوجاتنا ما يعرفنا لا سيما في وقت عدم الطهارة تصبح وتنسي وهي غير طاهره اما في نفاس او ما ذكرت الله عز وجل البيت الذي تقرأ فيه سوره البقرة يفر الشيطان منه اليقرأ ايه الكرسي عند نومه ينزل عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان من قال لا إله إلا الله في اليوم مئة مرة حفظه الله عز وجل من الشيطان وسوسته يحفظك الله حسيا ومعنويا يحفظك الله فالتوبة عن هذا التقصير المشاهد اليوم من عامتنا وخاصتنا ولا سيما ما الله في الأمور يعني لا مؤاخذة في التطبيقات يعني كثير منا يعني قصر في قضية متابعة في النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد مثلا لا تفرق اليوم بين طالب العلم ولا بين بيت العامي كلهم نفس البناء ونفس الستائر ستارة في, في ريال ونفس السيارات الأبناء كلهم شمعهم ملكي ميتر خفصي ما شاء الله تبارك الله لا فرق بين طالب العلم ولا غيره الزوجات كلهم الله يصلح ويهدي الثياب همهن وليس همهن فالتوبة إلى الله والإسلام دين شامل يشمل جانب العقيدة وجانب حذركم الله العبادات وجانب المعاملات وإذا تبنى إلى الله ابشروا برب غفور الرحيم يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الامر الثاني تصحيح مصادر التلقي التمسك بظاهر الكتاب والسنة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 نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذا الضعف فتنة من الله بسبب ترك التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح مناهج التلقي التمسك بالكتاب والسنة تمسك جاد لا تمسك تمثيلي ما وافق يعني مصالحنا الحزبية أو الاقتصادية أو الاجتماعية تمسكنا به وما خالف مصالحنا تركناه بل والله الذي لا إله غيره إن كثيرا من المسلمين اليوم يعادي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من معاداته لليهود والنصارى وأنا أذكر بعض كلام من كان يؤلف في أمور العقيدة يقول أحدهم أصول الكفر ستة أصول إيش الكفر ستة ثم ذكر خمسة قال السادس التمسك بظاهر الكتاب والسنة من غير عرضه على القواطع العقلية هذا عند طوائف من المسلمين أصل من الأصول ويقول آخر في تفسير له في التفسير في تفسير يقول لا يجوز مخالفة الائمه الأربعة ولو خالف قولهم كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة فإن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الضلال والكفر كيف ننصر؟ بماذا ننصر؟ إيش المنهج الذي نسير عليه إذا كان الأخذ بالكتاب والسنة ألي الله عز وجل يقول فمن اتبع هدايا إن هذا القرآن يهدي للتيه اقوم افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذا كان فاكتب والسنة يهدي للكفر وش اللي يهدي كلامك وكلام أبيك وكلام جدك هذا واقع في الأمة اليوم نعانيه نحن والمشتغلين في يعني هذه الأمور حروب ضروس حرب ضروس بين الجهليّة والمرجئه والمعتزلة والأشاعرة والرافضة وغيرهم والخوارج حرب ضروس إلى درجه التكفير إلى درج التكفير. فإصلاح هذه الأمور وأن ينشأ الشاب متابعاً للكتاب والسنة كتاب الله سنة النبي أن نمرنا أنفسنا على الوقوف على الكتاب والسنة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين تمرن نفسك إذا دلت قال الله سمعنا واطعنا ما في سمعنا وأطعنا ونفرانك ربنا وإليك المصير ما اقول لك قال الله تقول قال شيخي قال حزبي قالت جماعتي ولذلك من ربي على الحزبية والفرقة والجماعات والجمعيات والطوائف تقول له قال الله يقول قال شيخي لكن هذا يخالف مصرحة حزبي جماعتي جمعيتي يخالف ولذلك الآن والله إنهم يبغضون المتمسكين بالكتاب والسنة أعظم من بغضهم لكل مبتدع ولذلك الآن يتالفون ويتحزبون ويتصالحون مع كل مبتدع لكن إذا جاء واحد مترك بالسنة لا ما يمكن هذا مجرم هذا وهابي هذا جامي هذا ألباني هذا مدخلي هذا مديني مدني من اهل المدينة ما هو أكبر كبرت كلمة تخرج من أفواني يقولون الا كذبا وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاه ظاهر عن كعارها اي والله أحبها أسأل الله عز وجل أن يرزقني شاة في سبيله ويجعل يجعل موتي في بلد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي الخبث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي الخبث وتنصع الطيب يقول ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث الباري معنى هذا أن الحق باق في المدينة إلى قيام الساعة باقي ظاهر الله أكبر تنفي الخبث بر بر ها تنفي الخبث فإصلاح مناهج التلقي يا أحبتي وأن يمرن الشاب نفسه ما في قال الله قال رسول ما في حفظك الله أنا بدوني قال الله قال رسول ظال ووجدك ظالا فهدا قال الله قال الرسول استنير طريقي ولكن جعلناه نورا الثالث معاشر الأحبة إصراح العقائد والبداءة بالأهم فالمهم والبداءة مما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم هل من المعقول حدركم الله أن يلبس الإنسان طاقية مذهبة يقول طاقية زري شاريها بخمسين ريال مثلا وهو عاري مصلوخ كما ولدت أمه نقول عورتك يا أخي لئن تشري فوطة أو إزارا تستر به عورتك بعشرة ريال خير لك من أن تشتري طاقية مقصبة بمائة ريال عقائد في العالم الإسلامي اليوم ملايين يحجون القبور ملايين يذبحون لغير الله ملايين يطوفون على القبور ولما سقطت العراق رأينا بام عيوننا تلك الملايين التي تزحف على أيديها حتى تحج قبر الحسن القبر الحسين وغيره هؤلاء لا بد يصلحون هؤلاء مساكين هؤلاء عندهم خلل بهؤلاء غضب الله علينا هؤلاء لابد بد ندعوهم لا بد ان نبين لهم قبل أن نقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه نحن اختلفنا في الله ايعبد الله وحده ام يعبد معه غيره أيملك الله عز وجل هذا الملك أم يشاركه غيره الله رب العالمين أم هناك رب غيره كيف وين الاتفاق مع عشر الأحبة اختلاف خطير اختلاف في الله عز وجل نصلح اولا نتفق اولا على الإله حتى قال بعضهم في بعض القنوات الفضائية ومسجل في الأشرطة الرب الذي يدخل أبا سفيان الجنة ومعاويه الجنه ولا يدخل ابو طالب الجنه ولا ابوي النبي الجنه ليس بربي نعم قالها بعضهم اذا الخلاف في الرب الان ايملك العالمين وحده ام يشركه غيره ايستحق العباده وحده او يعبد معه غيره ولقد حجبكم الله الاذان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 بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الموضوع معاشر الأحبة مهم لكن أركز على قضيتين الا يدخل اليأس قلوبكم فإن الله حافر دينه ولكن يبتلينا الله عز وجل لينظر كيف نعمل الأمر الثاني حفظكم الله يقوم كل واحد منا بما يستطيعه ولا يكلف الله عز وجل نفعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إصراح العقائد إذا أمر مهم ننطلق بمن طلق به النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة يدعو الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة كان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة على الأسرة وإذا نظرنا إلى بعض القنوات الفضائية اليوم فبعضها دعوة للشرك الصلاح وبعضها لا تذكر العقيدة لا من قريب ولا من بعيد وبعضها دعوة للسحر والشعوذة وإذا استمعنا لبعض المتصلين وجدناهم من أبناء الجزيرة إما من المملكة العربية السعودية أو من ابناء الخليج ومن ربوا على توحيد الله عز وجل ولذلك الشر حفظكم الله أتباعه بسرعة بسرعة نسال الله العافية بسرعة لأنه يقوم على العاطفة اسمعوا القنوات هذه كم فيها من المتصلين ولذلك نحن في أمس الحاجة للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة للتحذير من نواقض الإسلام للتحذير من كبائر الذنوب للتحذير من السحر والشعوذة والكهانة فإن هذه من أعظم أسباب جلب غضب الله سبحانه وتعالى علينا من أعظم أسباب جلب غضب الله وإذا كنا نحن من ربينا على التوحيد لا نقوم بهذا الأمر من تتوقع يقوم فيه من تتوقع والله لقد درنا كثيرا من بلاد الله عز وجل مسلمها وكافرها قلة قليلة جدا من يتكلم على التوحيد مشغولين بقضايا يصلحون طواقي قصب تلمع وهم عراك لا عقيدة لا متابعة في العبادات لا أخلاق وحال يتكلمون عن الأمة ومصالح الأمة التوحيد صفر بل والله إن بعض مقدمي البرامج في القنوات الفضائية يقدم درسه في التفسير بجوار قبر يطاف فيه ويدعى من غير الله ويستغاث به من غير الله عمره ما تكلم كلمة واحده عن التوحيد وربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والله ما عمره تكلم فإذا كنا نحن ابناء التوحيد من تربى في هذه الدولة المباركة على التوحيد ما يتكلم عن التوحيد من يتكلم عن التوحيد اللي ما يعرف التوحيد فاقد الشيء لا يعطيه اللي تربى على المنهج الصوفي او المنهج الرافضي او المنهج الباطني او المنهج المتكلمين ما يعرف التوحيد اصلا ولذلك قال احدهم في بعض الخنوات ابليس ليس كافر ابليس ليس كافر لانه اصلا ما يدعوش التوحيد لأنه, لانه لما عرف الايمان الايمان عنده المعرفة ولذلك ابنيس يعرف الله ولا ما يعرف الله يعرف الله ولذلك ابنيس عنده ليس كافر لأنه قال ردي قال بعزتك هذا أحد الدعاه في القنوات الفضائية يقول ابنيس ما كفرش يا جماعة لأنه مسكين ما يعرف التوحيد يا حبة البضله والله مسكين والله الناس أعداء لما جهلوا مساكين ما درسوا في هذه الدولة في المباركة ما درسوا الأصول الثلاثه في أولى ابتدائي ما درسوها والله اطلعتوا على بعض مناهج الثقافة الإسلامية في الدول المسلمة شيء يقطع القلب والله يقطع القلب وينهم وين الإسلام وينهم وين التوحيد وين ولذلك أحبتي في الله من رزقه الله الهدايه والاستقامة وعرف التوحيد ليكن وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يترك الحماس الفارغ نحن مثال حي واقع لما دع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى التوحيد إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعانه على ذلك الإمام المجدد محمد بن سعود رحمه الله وجدد هذا كل الإمام عبد العزيز رحمه الله نحن الآن في دولة مسلمة موحدة أكثر من مئتي سنة ماذا فعل هؤلاء الدعاء تروني إيش فعلوا هذه دولتنا نعم دولة فيها نقص ليست دولة خلافة راشدة لكنهم ملوك من ملوك المسلمين وأفضل وأعظم وأحسن ملوك على وجه الأرض نحن ما عندنا مبالغات وتهويل ولن نرى العصمه الا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه ثمره الدعوه الى التوحيد والتمسك بالعقائد قرابه ثلاثمئه سنه عقائدنا محفوظه لا شرك لا بدعه لا خرافه دماؤنا محفوظة يقتل القتيل في آخر البلد فيقتل القاتل ولكم في القصاص في اعراضنا أعراضنا محفوظة أموالنا محفوظة أعزة ولله الحمد والمنة فتح الله لنا كنوز الأرض فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ايش الأحزاب ايش الجماعات الإسلامية فرقة وبعض وتسلط للاعداء وبعد عن كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والأمور مرتبطة بالنتائج. الأمور مرتبطة بأي شيء. بالنتائج هذه نتيجة حية الآن لمن تمسك بالكتاب والسنة بدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم والله سيعزه الله كما عز النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وضع نفسه صفر. وضع الله عز وجل غايته وضع النبي صلى الله عليه وسلم امامه يبشر والله بعز الدنيا والآخرة ولو لم يكن إلا أنه أدى الذي عليه هذا الذي علي هذا الذي أمرتني يا ربي فعلته والآخرين ما فعلوا شيئا الأمر الرابع مع عشر الأحبة إصراح العبادات الإيمان بضع وسبعون شعبه الإيمان ليس شيئا واحدا بضع وسبعون شعبة إصلاح العبادات والله ترك الخلل في بعض العبادات قد يؤدي إلى هلاك الأمة أعطيكم مثال بسيط جدا على هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لتسون صفوفكم أو ليفرقن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم أو بين مقاصدكم شوف كيف الصف هذه السنة الصغيرة البسيطة لماذا لا, ن... لا نسوي صفوفنا لأن قلوبنا غير متالفه طيب إذا تآلفت القلوب إذا, إذا تخالفت القلوب ضعفنا وذللنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم روح السوق الآن من هنا إلى أن تنتهي السوق شوف كم واحد يسلم عليك بل والله تقول السلام عليكم قل هلا هلا هلا هلا هكذا انظر حفظك الله السلام بينكم انظر انظر طريق الجنه أن نتالف طريق التالف ان نسلم بعضنا على بعض كلما رايت مسلما قل السلام عليك لا تنتظر تقول لا والله يسلم علي لا كان المصطفى اكرم الدنيا صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق كان يبدا من لقيه بالسلام بل كان يسلم حتى على الأطفال وإذا دخل بيته قال السلام عليكم إيوة الإسلام أمر شامل حفظكم الله، ما تأخذ به من جزئيات الإسلام ثم تظن أن الإسلام ينصر بهذه الجزئية لا بد أن نطبق الإسلام عامته في شأننا كله عباداتنا معاملاتنا أخلاقنا الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله ما تترك شيئا من أمور الدين كلها بضوابطها جهاد النفس وجهاد العدو جهاد المنافق وجهاد الكافر وجهاد الشيطان لا تأخذ شيء من أنواع الجهاد بس تقول فجر نفسي على الجهاد خلاص انسان اعتزت لهم ونقول لا هناك جهاد نفس وهناك جهاد للشيطان وهناك جهاد للمنافقين وهناك جهاد للكافرين الاسلام شامل كل هذه النواعي وإلا إذا تركنا هذا الدين ضعفنا وللنا نعم عوده صادقه لهذا الدين ما استطعت أن تدعو الناس أنت نفسك عد إلى هذا الدين ستكون نواسا لأسرة مسلمة صالحة هذه الأسرة مثل توارد العبد واحد اثنين اربعة ثمانية ستعش اثنين وثلاثين اربعة وستين وهكذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثال كذا فيه شطحة لا مؤاخذة الشاتو بركة والشاتان بركتان الشاتو ايش هي بركة والشاتان بركتان اسالوا أصحاب الغنم الآن اللي عندهم غنم الغنم مباركه ولا ما هي مباركة, مباركة عجيبة يقولون الغنم هم دائم وريال نائم واحد يجيب الخلط مضرع ما شاء الله ما يصبح ويمسي إلا عنده قطيع من الغنم قطيع من الغنم يصبح فتح عيونه ولا سيما إن كانت الغنم من بعض الأنواع تنمع أربع ولا خمسة لا قوة الا بالله ما استطعت أن تصلح الأمة لا أقل من أن تصلح نفسك إصلاح نفسك هزيمة لعدوك أصلح أسرتك هذه الأسرة ستثمر أبناء صالحين هؤلاء الأبناء لتراهم أطفال آباء في المستقبل يعني إيش تتخيل ابن ربيته على طاعة الله حفظ كتاب الله حفظ السنة مرنت على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ايش تتخيل أحدك بالفضلاء ايش تتخيل لا يكون أبا صالحا في المستقبل بنت ربيتها والله إني لاعرف كثير من الشباب التزموا بعد الزواج بسبب ارتباطهم بامرأة صالحة بنت رجال مرباة على كتاب الله وسنة النبي وسلم، التزم وصار يصلي الليل وأطلق لحيته ورجع إلى الدراسة مرة أخرى والله إني أعرف بأعيانهم إذا ربيت ابنتك بنا أسرة مسلمة إذا ربيت ابنتك بنت أسرة مسلمة وهكذا ما تدري إلا وقد خرج ما شاء الله مجتمع صالح موحد عزيز والله هذا المجتمع يحوطه الله ويرعاه لا تخافون أبدا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون القرآن بنفسه يحفظ وحفاظ القرآن يحفظون وعلماء الامه تحفظ واللغة العربيه تحفظ والمسلمون المتمسكون يحفظون كل هذا من حفظ الله للقرآن هي وأحبتي لا تزال طائفه من أمة حق ظاهرين الأمر الخامس إصراح المعاملات الأمر السادس معرفة علماء السنة واتباعهم ومعرفة علماء البدعة والتحذير منهم وهذا أصل من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة نحن الآن واقعين في هذه المشكلة نظن أن كل بيضاء شحمة وكل سوداء فحمة وكل متبشت وإن كان متسلفه شيخا, شيخا. كل واحد متبشت شيخ كل واحد يسواله شريط ويزع بين الناس شيخ كل واحد يؤذله بمحاضرة شيخ كل واحد يخرج في القنوات الفضائية شيخ كل واحد كتب مطويه شيخ لا يا حبة الفضله لا ابدا ابدا هذا موت احمر وهذا هو المحك وهذا هو الاختبار قال الله ولتستدين سبيل المجرمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جفالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهناك مشكلة أخطر من عالم البدعه أخطر من عالم البجعة العالم الذي ظاهره السنة لكنه يثني على علماء البدعة أوه هذا موت أحمر موت برتقالي ها؟ لأن ذاك الأول موت عشان ما نكرر مشكلة العالم الذي ظاهره أنه من أهل السنة له غترة شمار يلبس بيشت يخرج في القنوات الفضائيه بل ربما خرج في القناة الأولى والثانية والإخبارية والفضائلية والمسلميات كم في ما شاء الله والفاسقة والفاجرة يقابله صالح يق... تقابله صالحة تقابله كأسة عالية يخرج هذا مشكلته مشكلة يتكلم دائما عن السنة كلامه عاطفي اللي يعرفون يعلمون انه ليس من اهل السنه المحضه وان كان من اهل السنه العامه العوام يظنونه من اهل السنه المحضه لان كلامه لطيف ولذيذ يتكلم بالاخلاق ببر الوالدين بصله الارحام يتباكى على الاسلام لكن ياتيه شاب من المسلمين يسال عن فلان هل اقرا كتب فلان فيقول نعم هو ما عمره قال في قنواتنا كلام فلان هذا ولو قال كلام فلان ما يخرج في قنواتنا أبدا يقولون لأن كلام فلان خطر جدا كلام فلان تكفير صراحا فلان هذا يكفر المجتمعات يكفر المجتمع ولذلك لا يتجرى ويقول قال فلان في قنواتنا الفضائية المرئية وإن كان يقولونها في القنوات الرواديه والجرائدية يقولونها لكن في التلفزيون إلى الآن ما عندهم جرأة ما يقولون قال فلان التكفيري ولا غيري فيأتي الشاب المسلم الصالح فيستفتي أسمع لفلان يقول اسمع لفلان طيب يا شيخ باللي بالليذين ينقدون فلان اتركهم لا خير فيهم جامية فيعلق الشاب المسلم بدعاة التكفير والتفجير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 ولا قلت أخرجوا على الدولة بالسلاح لكنك زكيت داعية يكفر ويفجر ويجيز الخروج على الدولة بالسلاح راحتم الفطوة فأنت دعوته للهداية ولا دعوته للضلالة تعاونت معه على البر والتقوى ولا تعاونت معه على الإثم والعدوان هذول أخطر طائفة ايه والله خطرين جدا اسمحوا لي هذول. موت احمرين ولا موتين احمرين ها اي والله هذول هم اللي ما لقينا لهم علاج لان العوام واثقين فيهم وكثير من اهل الحل والعقد واثق فيهم لانهم يتلونون ما شاء الله عند الدوله له وجه وعند الشباب له وجه اخر ها فقضيه نهوض الامه ما تنهض الأمة الا على العلماء الربانيين اللي وجهه واحد واحد له وجه واحد ما تنهض على المتلونين ما تنهض الأمة على إلا آل يدعو للسنة وأهل السنة وعلماء السنة ويحذر من البدعة واهلها. كان السلف يقولون لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم وهذا يقول اقرأوا لفلان المبتدع واقرأوا لفلان المبتدع ويأزين كلام فلان المبتدع ومشتركوا وياه في قناة فضائية هو إياه سوى متصورين سوا بصورة واحدة ما شاء الله تبارك الله حليق ومسمن حاله ما يعلمها الا الله واللي قال بلي اسمك فرسي يا جماعة والجنة ما شاء الله تبارك الله اذا أنت الآن سببت بلاء بالامه ولا ما سببت بلاء للأمة أنت الآن نهيت الشباب عن الأخذ من علماء السنة ودعوت الشباب الى الاخذ من علماء البدعه يا ويلك يوم القيامه والله تتحمل والله ما فجر شبابنا وما كفر شبابنا الا بفتاوى يظنون ان اهلها علما والا كيف شاب يقتل نفسه يفجر نفسه كيف شاب مسلم يفجر في عاصمه الاسلام اليوم الرياض كيف يفجر لولا وجود عالم بشت وعقال وغترة وشماغ وقنات فضائيه يخرج فيها من لم لمعه من أظهره من جعل الشاب يضرب بكلام هيئة كبار العلماء عرض الحائط هيئة العلماء تقول لا تفجر لا تكسر لا تكفر لا تذهب للعراق فتنة فتن يضرب الشباب بكلام هيئة كبار العلماء بكلام المفتي بكلام الأئمة المتبعين كبسونة عرض الحائط ويفجرون أنفسهم ويكفرون مجتمعات ويكفرون آباءهم وأجدادهم ودولتهم ويذهبون في رايات علمية يقتلون أنفسهم يعني هذا الكلام أخذوه من المغنين والمغنيات والرجافين والرجافات أبداً أخذوه من أناس يغنوا أنهم طلاب علم لمعوا وزكوا ولذلك لن تنهض الأمة حتى نبين العالم الرباني الذي يؤخذ منه والعالم البدعي الذي يهجر وان كانت لحيته إلى سرته او ملء صدره فليست يعني ضوا هذه الظواهر أو التجمل في الظاهر والقضية الاتباع وهذه اصل ذكره الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في اصوله السته وهذا الذي يعني قطع ظهور اخوانكم هؤلاء الدعاه المتربصين باهل السنه المستعدين لأهل السنة بل والله إنهم يستعدون الدولة على أهل السنة يستعدون العام والخاص على أهل السنة يستعدون العوام على أهل السنة تمزق المحاضرات تمزق الإعلانات يسب الواحد ما أمره شافه ولا يعرف ولا يعرف أبيه لأنه سمع واحد يقول جامي ما يحضر ابدا لا تحضر لا تسمع ودعاة البدع والبلالة والأناشيد في القصيم بلد التوحيد الآن المسابقة الإنشادية أناشيد الصوفية وأناشيد الحزبية وأناشيد التكفير في القصيم الآن مسابقة للإنشاد كبار العلماء هنا يقولون بجعة ضلالة ضرب بكلام هيئة كبار العلماء عرض الحائط وجعل سباق للإنشاد التكفيري اللي ملأوا قلوب الشباب حقدا على العلماء وعلى الدولة ماله قلوب الشباب بدع وتصوف وخرافات اشغلوا الشباب بهذه الاغاني عن كتاب الله الان قنوات فضائيه كامله مؤتمرات جوائز المنشد فلان الفلاني وضربوا بكلام هيئه كبار العلماء عرض الحائط ليش لوجود علماء سوء سهلوا لهم مثل هذا الأمر فهذه قضية مهمة الأمر السابع حدثكم الله السمع والطاعة لأن الحرب على الإسلام حرب دولية هذه يبينا شوي ماء كل عاقل وكل متدبر وكل منصف يرى أن الحرب على الإسلام حرب دولية لا حرب عصابات ولا حرب أفراد عينك عينك أمريكا تحارب الإسلام عينك عينك أوروبا تحارب الإسلام عينك عينك فرنسا الحية الرقبة عينك عينك تحارب الإسلام بريطانيا العجوز الهالكة عينك عينك تحارب الإسلام عينك عينك وروسيا وعمان عينك عينك فهل يعقل أن تحارب هذه الدول العظمى بشباب صغار واحد يفجر نفسه في الرياض؟ أواحد أو فجر نفسه في الغبر أواحد فجر نفسه في العراق وتموت أمريكا ثلاثمائة مليون أمريكا كم؟ ثلاثمائة مليون وكل سنة تجدد شبابها بخمسمائة ألف مهاجر خمسمائة ألف مهاجر تجدد شبابها يا عقلاء الدنيا هذه دول تحارب الإسلام بكل قوة فهل يعقل أن نضعف نحن دولنا؟ دول قائمة على الإسلام كهذه الدولة المباركة بدل أن نكون معها يدا واحد ضد العدو المشترك عدو الله ورسوله والإسلام نضعفها نجعل لعدوها عذرا في في إضعافها في التضييق عليها اقتصادياً وسياسياً أي عقل هذا وأي إصلاح هذا إصلاح تخرج من بلد مثل من المملكة العربية السعودية وتذهب إلى بريطانيا وتفتح قناة تسمى قناة الإصلاح تسب فيها بلاد التوحيد صباح مساء أي إصلاح هذا؟ أي إصلاح؟ أبو بريطانيا يحكمها بكرة الصديق ما شاء الله خرجت رجعت إلى بكر الصديق ما شاء الله أو يخرج مصر من هنا إلى القنوات الفضائية التي يقوم عليها مشبوهون من يهود ونصارى وفسق وفجر وتسب بلاد العالم الاسلامي وتسب بلدك في كثير من البرامج بلادنا ضعيفة بلادنا مدرش فيها وضاتنا مدرش فيهم اعلامنا مدرش فيه أموالنا مدرش فيها حرب دولية وهذه الحرب الدولية تحتاج إلى دول والدولة نحن معاشنا الأحبة من الدولة؟ الدولة أنا وأنت السلطان لا يقوم بنفسه أبدا يوسف عليه السلام كان سلطانا ما استطاع أن يغير لأن الأساس غير جيد النجاشي رحمه الله كان سلطانا استطاع أن يغير لأن الأساس غير جيد هزم علي رضي الله عنه بسبب تفرق جيشه فالدولة أنا وأنت السلطان أنا وأنت التعاون مع السلطان لمصلحة الأمة لا لأن دماءهم فيها يعني مادة مقدسة كما يزعم بعض المغرضين أننا نقول تعاون مع سراطيننا لأن دماءهم مقدسة نشوف تعاون مع كل أحد الآن ما ترك أحد لا تعاون معه ما شاء الله خضراء الدمن وغيرها تلون ما شاء الله تلون 24 لون ما شاء الله تبارك الله 24 لون يركب لكل حالة لبوسها إلا السلفيه ما يعرفها ويعادي أهلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه الناس بلا سلطان كالجاهليه فوضى والفوضى يضيع فيها الدين تضيع فيها الدماء تضيع فيها الأعراض تضيع فيها الأموال خرج عن سلطانه شبرا فمات مات ميته جاهلية في حديث الحديث سمعتمه في الأسبوع الماضي قال صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم ليش ألزم جماعة المسلمين وإمامهم لأن الإنسان قوي بأخيه لأننا إذا مجتمعنا على كلمة التوحيد افترقنا بسبب الباطل لأن الذين تفرقوا على سلاطينهم ضاعوا وضاع الجزائر ها هي الجزائر الآن الأمازيغيون يريدون إقامة دولة أمازيغية مصرانية داخل دولة عربية مسلمة وفرنسا تساعدهم بكل قوة اشتحسبون أنتم حفظة الله فهذه الحرب الدولية على الإسلام واضحة قال ربنا عز وجل ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى تتبع المعروف أداؤنا الشمس واضح فاذا نحن لا نستطيع ان نقاومهم بعصابات انما نقاومهم بدولنا بحكوماتنا بجيوشنا المسلمه ولذلك نحرص عليكم الله ان يكون الجيش مسلما متبعا غير مبتبع متمسكا بالكتاب والسنة متمسكا بعقيدته ننصر بحول الله عز وجل ونكون أمة واحدة نغلق أبواب الشر على أعدائنا وإلا إذا تمزقنا شذر مذر ذللنا وضعفنا وتسلط علينا الاعداء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إل كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفة حفرة من النار فانقذتم منها فالمسألة خطيرة لا بد من تقوى الله عز وجل لا بد من السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا وإنما الطاعة بالمعروف قال صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع واطع ظهرك واحد ومالك واحد لكن إن ما سمعت وأطعت ضاعت ظهور وضاعت أموال كما نرى في العراق سبعمائة ألف مسلم عامتهم من أهل السنة قتل إلى الآن في العراق تم واحد سبعمائة ألف مسلم وقرابه مليون في الصومال وقرابه ثلاثمائة الف مسلم في الجزائر نعم احبتي الفضلاء اما سمع وطاعه وإلا جاهليه اما تعاون على البر والتقوى ومواجهه للعدو بسلاطيننا بدولتنا بحكامنا بافراد شعبنا والا ضعفك من العدو الان ركبهم العدو انظر في العراق انظر في أفغانستان لو كان لهم سلطان يهاب ولو كان عنده نقص يستطيع ان يغزوهم هذا العدو ابدا لا والله الذي لا اله غيره لا يضرونكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار لكن لما صرنا شراذل تسلط العدو علينا وضعفنا ولذلك هؤلاء الداعين إلى مخارفة السلطان والخروج على السلطان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح هؤلاء في الحقيقة ما يهمهم الإسلام وإنما يهمهم مكاسب مادية يأخذونها والله ما يهمهم عقائدهم والله ما يهمهم أعرابهم لأننا رأينا رأي العين أن الأموال سربت والعقائد ضاعت والاعراض انتهكت بسبب ضعف السلطان إذا ما يتغار على عرضك أنت، تصبر على سلطان عنده نقص ولا يضيع عرضك، تصبر على سلطان عنده نقص ولا يضيع دمك، تصبر على سلطان عنده نقص ولا يضيع مالك، تصبر على سلطان عنده نقص ولا يضيع دينك، ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولا نجعل السلطان شماعة نعلق عليها أخطائنا. اسمعوا هذه القصة الغريبة العجيبة اللي ما رأيت في حياتي أعجب منها يقول لأحد الدكاتره كنت أسير في توسعه المسجد النبوي إيش رأيكم في توسعة المسجد النبوي جميلة ولا ما هي جميلة ويعني استفاد المسلمون منها ولا ما استفاد المسلمون منها وصلينا وحضرنا المسجد واجتمعنا وتبردنا ودرأنا القرآن في هذا البيت المبارك صح ولا يا عبد وساحات جميلة وحن السعوديين إذا جاء واحد يزورنا من الخارج نوريها الحرم ونوريها المواقف ونوريها مطاعة المصحف بستانسين فرحانين واحد يوم المطر زلق زلق سقط يعني قاليه هم واضعين هذا القراط بالعاني عشان يموتون المسلمين أبرك سمعت وعزا من هذا القصة ما هذا الحقد؟ ما هذا العقل ما هذا نسأل الله العافل إذا اللي يبلغ بيته بلاط يبي حاقد على زوجته وابنائه يبي المعزبة تطيح تريح منه أه؟ أو يبي عياله تطيحه تريح منه ما هذا العقل يعني كل هذه الحسنات لهذه الدولة هذا التوحيد هذا الأمن هذا الأمان هذا الدين هذا الغنى المادي هذه السعة في العيش ما تراها رأيت ذاك الطلاب الذي انزلقت عليه الله أكبر إيش هذا الغلو شو كيف الله العافي هذا الغلو فالسمع والطاعة اصل لإعزاز الأمة فكل مسلم ولا أمره الله رجلا في بلاد العالم الإسلامي يجب عليه أن يسمع وأن يطيع إلا في معصيه الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصيه خالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن كونه أمر بمعصية الله لا يوجب هذا الخروج عليه لا يستلزم انتبهوا حفظكم الله. هذه مسألة مهمة الثامن حفظكم الله حسنا حفظكم الله ورعاكم لا بد من ذكرها لكن نختصر إن شاء الله الأمر الثامن الحرص على شباب الأمة ذكورا وإناثا شباب الأمة لهم عناية خاصة نعم شيبان الأمة لهم تعظيم ولهم قدر وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا لكن نقول لكم نحن الشيبان مسامحينكم ارعوا شباب الأمة شباب الأمة أطفال الأمة لهم عناية خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على شباب الأمة على اطفال الأمة كان يجالسهم وكان يؤكلهم وكان يرجفهم على الناقة وعلى الحمار وربما باتوا معه صلى الله عليه وسلم في حجرته وكان يتالفهم يقول يا غلام احفظ الله يحفظك ويقول يا معاذ إني أحبك شباب نعم اليوم لكنهم رجال الغد والله بقدر ما نخرج شبابا صالحين نضمن الأمة سلامتها وأمة لا شباب فيها لا استمرار لها لا تستمر ولذلك يقولون أوروبا العجوز ليش يقولون أوروبا العجوز لأن ما فيها, شباب ما فيها شباب ما فيها أطفال أبدا الواحد يعني عجوز شائب عندهم عزكم الله كلب يربونه نعم لأن الكلاب خير من أبنائهم نعم والله لا يلامون أنا لا ألومهم تربية الكلاب لأن الكلاب خير من أبنائهم جيل سيء إلى أبعد درجة لا أخلاق لا عادات حسنا لا معاملات إدمان على شهوتي الفرج والبطن إدمان على المسكرات إدمان على المخدرات جيل منتهي والله ما تسلطوا علينا بقوتهم بل والله ما تسلطوا علينا إلا لضعفنا عقوبة من الله أن سلط الله علينا حفدت القره والخنازير ولذلك شباب الامه يجب ان ننهض بهم ان نعتني بهم ليتقي الله كل معلم بتلاميذه يتقي الله كل أب بابنائه ابناءك أبنائك اتق الله بهم اعنهم على طاعه الله لا تنفرهم عن هذا الدين حبائل الشيطان كثيره الذئاب كثيره كل قد نشر يعني سنارته كل قد نشر شبكته والله أبناء تريدونهم وهم دهات ماكرون مخططون مئات القنوات الفضائية ما تريدك أيها الكهل ما تريدك أيها الشايب بايش تبوابك تريد أبناءك ولذلك تفتح أوروبا وأمريكا أبوابها مشرعة للهجرة ما تريد المهاجر الأول ولا الجيل الأول ولا الجيل الثاني تريد الجيل الثالث الجيل الرابع الجيل الخامس تحارب الإسلام بأسماء مسلمة سلمان رشدي ما أدري منه الباجرة الثانية كم رفعوهم وكم لمعوهم قبل أيام أعطته ملكة بريطانيا ميدالية المدرويسان إيش سوى سلمان رشدي للأدب إيش سوى لللغة الإنجليزية والله ما يحسن الحديث باللغة الإنجليزية يتكلم الإنجليزية بلكلة الهندية خوص حتى ما هو بصيح. لكن لأنه يحارب الإسلام باسم الإسلام اسم سلمان رشدي تعالى يا حدث الرجل هكذا حفظت أبناؤنا نحن ننتبه ليتقي الله كل أب أبناءك أبناءك احرص على تعليمهم كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام انظر إلى أصحابهم انظر إلى من يمشون اعمر أوقاتهم بذكر الله الشباب لبناء للمجتمع المسلم المجتمع المسلم لبناء للدولة المسلمة الدولة المسلمة لبناء للأمة المسلمة وكذلك البنات يحرص عليهن والله يعني كما قال الأم مدرسه إذا اعددت اعددت جيلا طيبا عراقي المرأة قال فصلم اظهر بذات الدين تربت يداك اظهر نحرص على بنياتنا من رزق من هذه البنا شيئا فأدبهن كنا له حجابا وسطرا من النار يوم القيامة الشباب الشباب يحرص عليهم يوغبون بالدين يعلمون الدين يحفظون يبعدون عن هذه الفوضى هذه القنوات الفضائية وإن كان ظاهرها الإسلام والله أقل ما فيها لا خير شر أشغله بطاعة الله نحن نريد طالب علم رباني تحفظه كل يوم من عمري مسألة واحد من مسائل العقيدة بس كل يوم مسألة واحدة مسألة واحدة عشرين سنة تجد ابنك قد حفظ آلاف المسائل آلات تخيل ابنك قد حفظ آلاف المسائل حفظك الله ابنك بنتك اضعهم ليلك نهارك انفق مالك انفق مالك كم ننفق على أمور تافهه لا تنفعنا في الدنيا والآخرة أنفق على أبنائك معلمين مدرسين هدايا كمبيوتر اشرطه كتب سفر لدورة علمية اتيال لدورة علمية أخذهم لكل خير أخذهم العلماء للمشايخ أنفق إذا مات ابن من قط عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتبع من بعد او ولد صالح يدعو له احرص وكل أمر تعلمه ابنك لك مثل أجره لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا الأمر التاسع حفظكم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد هذه شعيرة من شعائر الإسلام كنتم خير أمة أقرت للناس تأمرون بالمعروف وتناهي عن المنكر تأمر بالمعروف وتناهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الوالي السلطان نائب السلطان مدير المدرسة الشرطة الأب في بيته المعلم في مدرسته فإن لم يستطع فبلسانه وهذه سهلة كل واحد يستطيع أن يقول اتق الله يا أخي صلوا يا شباب وين راح للبسط يلعبون نكوره صلوا يا شباب صلوا لزاكم الله خير صلوا اصلحكم الله سهلة ولا ماذا سهلة سهلة جدا من دل على هدى فله مثل أجر عامله لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لا بد أن تقوم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن في سفينة إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر رجونا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله غرقنا ما يهلك الصالحون فقط واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قالت عائشة نهلك وفي الصالحون قال نعم إذا كذر الخبث لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد صباح مساء تشغل نفسك بروابطه الشرعية العاشر حجرة الله تحقيق الأخوة الإسلامية إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا إذا ما حققنا الأخوة الإسلامية ما في رحمة، يقابل الرحمة الغضب. إن حققنا الأخوة الإسلامية في رحمة من الله، ما حققنا الأخوة الإسلامية في غضب. الأخوة الإسلامية لها أصل. أصلها لا إله إلا الله محمد رسول الله من حقق لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخي أبيض أزرد أخضر أسود أحمر عربي عجلي ما فيه يحبني يبغضني أعطاني فلوس ما أعطاني ما فيه ومن لم يحققها فهو عدوي ومن كان عنده نقص منقص الأخوة هذا ميزان الأخوة لعلكم ترحمون قال صلصلا ثلاث من كن فيه ودد بهن حلاوة الإيمان قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أو قال في الله ما في محبة تحب أولياء الله رغم أنفك مو تكره أولياء الله وتعادي أولياء الله كم من طلاب العلم اليوم كم من الدعاه يقعون في أعراض العلماء الكبار الذين نعتقد إن شاء الله أنهم أولياء لله عز وجل أناس متوسكون بالكتاب والسنة همهم تصحيح وتضعيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم همهم نشر السنة يعادونهم ويبغضونهم ويكرهونهم ولا يتعاونون معهم ورافضي خبيث يحبونه ويزورونه ويتعاونون معه إيش هذا الإسلام حذرك الله إيش هذا الدين وين الأخوة الإسلامية الآن عدو ولي من أولياء الله تكرهه وتكره من يحبه وعدو من أعداء لا تحبه وتحب من يحبه إيش العجر إيش الميزان كيف ينصر الإسلام بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أما يخشى الذي يعادي كبار العلماء أن يكون عدوا لله عز وجل أما يخشى أما يخشى هذا ولذلك أوثق عور الايمان يا احبتي الحب في الله والبغض في الله ما فيه كل من كان تقيا كان لله وليا احب اولياء الله الصالحين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا مسلم يحقد على عالم رباني مسلم يحقد على امثال الشيخ الالباني مسلم يحقد على امثال الشيخ ابن دال، مسلم يحقد على امثال الشيخ معتمد، والله يحقدون ولا يتبعونهم، ولا يرون كلامهم لو قيمة. مسلم يحقد على امثال سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز على الشيخ، أو سماحة الشيخ عبدالغبيريال، أو سماحة الشيخ فاعل نعم والله نعم، والله لا يرون كلامهم لو قيمة، ويفتون على خلافه، وربما قالوا مداهنون أو قالوا لا يفقهون الواقع. نعم ولذلك ضعفت الأمة ضعفت أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللساء حتى إذا علك العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأكثر بغير علم فظلوا واضلوا فهذه مساله تحقيق الاخوه الإسلامية أو الإيمانية آخرها حزظكم الله وهو الحادي عشر الحرص على إعمار وسائل الاعلام وسائل الإعلام هذه على اختلاف قنواتها التي تخاطب ملايين المسلمين نحرص على أن نملأها بما نستطيع مما ينفع الأمة الإسلامية نحرص هذه قضية مهمة جدا ولذلك معاشر الأحبة يا طلاب العلم أصلوا أنفسكم استعدوا أعدوا لنصرة أمة النبي صلى الله عليه وسلم العدة وأعظم عدها العلم ولا تضيع الفرص من دعي إلى كلمة فليتكلم كونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر من دعي إلى ندوة تلفزيونيه ضمن الضوابط الشرعية فليتقدم من دعي إلى محاضرة في بيت من بيوت الله أو في مركز من المراكز العلمية فليذهب من دعي إلى كتابة مقالة في الجريدة فليذهب فإن علماء الكبار فعلوا هذا وهذه الوسائل تخاطب ملايين المسلمين فإذا كنت يا صاحب السنة متاخرا عن هذه الأمور شغلتها, شغلتها دعاه البدعه واليوم كما ترون ملئت هذه الوسائل ملئت ولا حول ولا قوة إلا بالله بدعاة الشهوات ودعاء الشبهات فلا تقصر أخي الفاضل في الدعوة إلى الله عز وجل على قدر ما تستطيع في هذه الوسائل وإذا كان عندك يعني لرسول في جمعية معينة أو في صحيفة معينة أو في قناة معينة فاستخير الله اولا ثم استشر العلماء الكبار إن شاء الله يشيرون عليك بالرأي المبارك وأعتذر عن الإطالة حدكم الله وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأسأله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم العزة والرفة والتمكين في الأرض وأن يكفي الأمة شرارها وشرار أعدائها إنه ولي ذلك والقادر عليه وربي أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله قضيلة الشيخ على ما تفضل به من هذه المحاضرة القيمة والتي هي موضوع الساعة في هذا الزمان حيث سلط الضوء على أسباب ضعف الأمة وسلط الضوء على العوامل التي بها ترتفع الأمة وتعتز وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يعز الأمة الإسلامية وأن يرفع شأنها ويقويها ويمكنها في الأرض. إخواني اولا قبل عرض بعض الأسئلة لضيق الوقت وذكركم بالدروس التي ستبذ.